Jinak je to tak, jak jsem já, jinak je to tak, jak jsem já, higěrky, jinak je to tak, jak jsem já, kusar a a إلى هذه سبحانه وتعالى أولا النبي محمد يقفره دمركيسي عده يبقى الرسالة أمره أمر خاصة أمر على محمد صلى الله عليه وسلم هل كي نبي جانا مسؤولية دوحا وبتشرا دمركا ردقها بمعنى هو رسولك كم مسؤولها دمركيسي يا يهبليسي نور لمن أمره كمسؤولية كم هاي عده إلى هاي مسؤولها بغي Kafī Rasūl Kurī Alayhi Salātu wa Salām Kullukum Rā'in wa Kullukum Mas'ūlun 'an Ra'iyati Mikastūribin Kamina Mahbābil Rā'iyyi Wa Ḥāmalu Dīn Damāni Ḥīrū wa Ghayrūhu Rasūluk Kurī Salallāhu إذا سام الله ويدين دوام ماني تقيامة، أو أن رسولك الإمام حديث كي بخاري غير نهي، ما نبلاه يسترعيه الله رعيه، ثم يموت يوم يموت، وهو عاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، ورسولك لم تشر النبويح كما سورة، ومسؤولي سياحي سأنقذني سي عدي رسولك الله خياميه Illa iláhevuhu kacharrimama anta kiyama chanada Koyzinsene vuchu mokránnár Raguá avarla farayne zijavka Ay bugele yan duma ay qavah Ya idd a i dalane mesulke hablaha Sida keleyni kubaniyan Hadey ve elzihni hoyoyim Ya edoyim, ya hvar yoroh Ya ayayyoyim, ya ghyr kodba Illa farayne sasturah Asturahuna vatila unu إلهنا سبحانه وتعالى قرانك تدور <متحدث> من سيدا <متحدث> يخرج سايسا نو انصو سايسا دو مارك نو سايسا هو واحد يخرج سايسا اذا فر الى اتجاه وقيقه كويس استوران وحنا المدن اللي كنارشيو مارك قارك هو حجاب تلباب كنركشهم يالحجاب را حجاب دو مارك حنا لوغو خره وواحد مرأك قاركم ما هو يسمع الحجاب ستارا غبية دمرت على قرثا وحيث سيرتاني ساجي فوق الحرم أو كلك سدال قبيلا سبحانه وتعالى قرآن كونك جو الربي وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أذهر لقلوبكم وقلوبهن هذا ويديسا سام دمركي واحد وحكوا يديس الحجاب دبدي إنك بكى حجاب وحاوي استعمار ستاره وتقارير سرقيه دمره كو دخيلان المراده امره جياثا سيلو قرات ممشكار فدوال قوتلا قباد المسلمات المراده غشنت لكن سيلو افسع عاده ود المسلمات المراده غشنت حجاب لم يلامرو وحال لو يقانا شرعا جلباب لو يقانا <تصفيق> مراده غشنت هي جلباب بشروطه سبحانه وتعالى ما ما بدورنا جلبابكم ما ديرا قاجه شدا و شلاواده ما قاشدان اماا شل الله ما حجاب بنت اسوداك دوي و زين يا ما رد او امر يها كره شرو ذا كجب احسنو كد على قوله سبحانه وكل المؤمنات للمؤمنات من أبصارهن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أيها لني محمد وحد كثرها دمركم المؤمنات ان بين الله وقت حويني نتلن كن حفيذ الى اليا روح لينا هموتشيني يا تشلكين انت ليس كغرمينين وقت موياني انت معروف كني ووجي يا علان عشه بلبلان عروض واه انتي باب عاديه فنتكورو يوكياني الى نقول <سؤال> سبحانه حفيدي يا دمرك في تشلبك قرب الودك يا ل ابو الود قُرْءُهُنَّ يَمُونُ شِنَّنَ فَرَأَيُهُ كَذَا وَرَنُ سُبْحَانَهُ إِنَّ عَلَذِكَ <سؤال> لَبِئِنْدُمَر كُلُّ ذَوِ سِلْوَ وَجَأَنُ وَحَيْ قَرِينَيَ أَنَقُرْهُدُهُ بِمَعْنَى هَبَيَ خَيْن لُغُوب لُغَغَ دَهَبَ أَمَ سُولِيَة دَهَامَ دَهَامَ لُغْرَهَ دَي قَشَيْن وَحَيْ الله الله لا وحدي سدمرك مهاجراتك إرضوا الرجاء لما أنزل الله وليضربنا على جيوبيهن مركي إلهي وسبت هي آيات شققنا مرطهن فختمنا بها مريض بيتحن وأناي رواه البخاري يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك و نصارى مؤمنين يذنن عليهم من جلابي بهن ذلك أدناه يعرفنا فلا يذين وكان الله غفورا رحيما إلى هم كل النبي وحاف كتر هذا ذمرك قبطه احساسك لا شيء يذمرك ممناك اسكسي دا يمر لوين حجابك أما جلبابك سد وإلهي كتلمام إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِلَٰهُ رَبِّكَ وَاغْفِرْ وَارْحَمْ مَنِ اسْتَغْفَرَكَ بِخَالِصَةٍ عُلَمَاءُ وَهِيَ الَّذِينَ قَالُوا مُتَعَالٍ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُؤْذَيَنَ فَمَعْنَاهَا ذَلِكَ أَنْ يُعْرَفْنَا أَنَّهُمْ نَعِيفَةٌ فَلَا يُؤْذَيَنَ وَهَمَاهُمْ دَعَا إِلَى وَهَلَّا أما دومار كما رأى موت سعوردة ذلك شناء حين إن ربك ذلك سيد سبحانه وتعالى فلا تخبعن بالقول فيقطع الذي في قلبه مرض بمعنى مرض الشر وتجترق قلبه واسو وقطع يا جبر عوردة موت هذا الكتاب دبر السام أما جبر هذا المعروف نطقها بالشّ إيه هذا الكتاب قد الدمع اسامه بل يدود صون نوقف تر بدادي ايي ميشه وسعتي تجيك سودا بان دونت وحاكل ربي في بيوتكم ولا اعتبرتنا تبرج الجاهليه الاولى دمر كي دمر كي جاهليات كان هاره اي زناي حمان كان دورسن هين وختم دي عقله رَسُولُكَ البالكا ودليل كان هنا من خبار رسولك ويمركاش وك رسولك لا يدمر كا حجاب عائشه الله الحجاب هي عمر يا رسول الله لو بالحجاب الله آية الحجاب والدليل الدليل حديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة حديث اللباد ودليله حجاب كي تشبكه هنا يكمل المسلم ده ويجب كي يعي وحوله حديث كعب الله رضي الله عنه كمر يعي إنه رسول كل عيسى الله وسلام قال من مانته حديث ما يبحثنا يستشرف رواه الترمذي واكمل الاحاديث حديث سدحان حديث عبد الله بن عمر بن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى توبته خيرا لم ينظر الله اليه يوم صلى الله عليه وسلم قف مريه سوت اذا لم ينظر سبحانه وتعالى يوم رضي الله عنها فكيف يصنع النصارى بذيلهن؟ وحكت سحابة المصمومين لي، وهي من أزواج النبي والمهات المؤمنين. دارك محي سمين يا مي محمد أو حجاب كل حقي سدباك سمين يا مي جيران مسرف ييران يجنا. قال يرثين شبرا كه رسول كل تاكت جيران. قالت إذا تكشف أقدامهن وحثها بيتاكت جيران. و حمل قندو تلوه وطاقه هبى دريسيا ولا يجدنا عليه رسول صلى الله عليه وسلم كما نزيه بالكرم الثا كان ابو غير السرات <سؤال> ولا رب دار بعينه استرتو هي إيجاب كلام داري هي إيجاب كل كلامنا كريسا مثل شروذا كله يعيه جوارك هو هي يكون مستوعبا لجميع البدن إن إيجابه يعي يقول لكي يتبعون بشكل مباشرة لا يتبعون بشكل مباشرة إلا حتى رسولكم عليه الصلاة والسلام تاتيني جيدوا آملاً أي جيدوا أهلاً يتبعون بشكل مباشرة مرضوها صنوة حجاب في الله يقانين لا تتخلنا نسكة قلن نيام وليضربنا ابن رحمه الله في المحلة ماركو آيات القرآن كافة السرية وآيات السلطان سورة النور فأمرهم الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيور وهذا نس على سطر العورة والقلق والصبر وفيه نس على إواحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك غير رحمه الله إلى هايخو فلئن سسيدا يا حجاب وغير قريان او رولونا لو كنتي لاابودا ايغو كبيلالي استراكه استريا مرلي كشن يانيغو خاورو كسيدينيا وحانا كجير اي دقرانكا ان يبن مانتاي كباغوير يبن مانكرتو وئچيغيدا عام انو غامو داما وان غش وئيلان خماركو كنا وامربو ان جبا دمسلمتا اي خنتا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 نار بيكم تيسري صاح هو يسوع في الحديث في بخاري ورين يعقوب وكل ما هم لا تنتقب مرأة محرمة وراء تلبس القفازين تبقي محرمة ده هاي النقالة دشان ما يسوع قامها نمرة دشان ما يسوع كأنجليس كامها لا كشلا تاسما هم اللي قالا نعيه النسونا هاي أوت ورقيه kâch a vákaz ligilu, jm cheglase i autostora, ehde, která odtверizá správnia ini, po covjet hkaj dila, kjer, nem metod muslimat se swa kar jsi hkaj. Skbulbý padom synih hrana Usobý padom a technikný jejich hrání má lahoj, který svojíh, a ahoj, ox6, amfě line malý, ale synih hrání hra, a رسولكم عليه الصلاة والسلام وكيك ورمي المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان كوأوه عورها حديث شيطان الشيطان كان موتيه ورده هذه ميادة ومريك وره بلن قشن أي بحدنا إن دهاء قدعي وحانا غفر لدي مؤمنين إن دورد إليه لابتان دمركينا دو إن دورد لا إليه لابتان إن أنا تبرد سوين سانا فيه نوع من التبرد شردي يا صديقات أن يكون صفيقا الله <سؤال> يشف شف إنه يحي حجابك مرق أرد أوان أو كم قناعي معنا مرق أردني مقطوع وعوردي عليك كم قناعي حبيتهاي مرق أرد وإنها بان مقنعين مرق مقنين وإنها بغار مقطوع وحلاقي وإن قبرت روا الحجابني يا ومرقهم كشمي يا فضارة أوان أوان أو ردي عليك سفينه أنا كتابني lakin mar wax la soo mara khafi laga yaa dowadaa tamam mar arif baan jeenaa yeyo rus laakin mar wax cidkeedii meel ka la walaal mudu wa haram ba rasulku (saw) sallallahu alayhi in adalku mutaysanaysho sidookale naar urti على رؤسهن كأسمة البخت الاموهن فإنهن منعونات وهو رسول الله عمد إلى آخر كلام دونا دمر وحش شن هذان قائل وحريج شين لكن خفيفة أنا وحريج شينين أردا خفيفة إلا كي وعريري رسولك الله عليه وسلم J Geschichte je ei se odervet, jest to k variables наход蔽atováte. Final 18 horses many wish her uděl, ale realised, aleců D diye tako, 임 часов tím... meals tím meště tím jaký r memorized rádětánou, alejem ji bo Detaz Chinese post ما سيره يتم دو سداسي السلام ان انت انت لك فانا ما عمله دهيام دهير بالاخره ابن عبد البر وحيي اراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقه وهي لرسولك حقوق بجيده ذمك ايمان دونا يرامريا غشم مريا خفيفه او عورده لسفين وليس سترها وهي من دمر أستران مقعهان يبودهان صدى موقتا حقيقة يرنهان مقاون وحكم الله شروط وشرط الأفراد يهي أن يكون فظفارا غير ضيق في يهي مرأ برادا وعريد على هينتانا ورأي تغمانك شرط أن لا يكون مبخرا مطيبا إن أنا وحين حجابك مرأ بخور لمرأ معارا هذي قلبك الصواب بحضه مرء ولا الحجاب بحضة هذو هكومة أولئك مرد أصنعي على الليغي أما الضخور أيلى الليغي وهذه الآن حجاب ونخلص شرعا وهو رسولك عليه الصلاة والسلام أي ممرأة استعبرت فمرت على قوم اللي يجدوا من ريحها فهي زانية و عليه كل على سلطة والسلام تبارك است وعبر صومر ثا أورج صومر ثا أمصوق به بادا ويزينستي ارتدى هذه يوم وعكلا وسرك سلنا وعلى السلام وقتل ماهمي ذي ناي قبل راسي ذينستي ذين حقيقة وسيد جراما برا طماذ كلامنا لم يرتاي تاي موسى يزار وكبري أبو هريرة أنم بي إن يرونه قبل ساعمر تعصف ريحها قلت ونحن نقول لهم وعلى سواعة وليس طيب فقال يا عمت الجباري أين تقصد؟ وحفيري عمت الجباري حقا في سعطة المسجد تريدين ما نسأتك قالت نعم هاو يكلمساتك في سعطة قال ما نسأتك في سعطة دوني قالت نعم هاو يكلمساتك في سعطة دوني سي قال فرجي لي لي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امراه تخرج الى المسجد ريحها فيقبل الله منها صلاه حتى ترجع الى بيتها فتغتسل وحكمي ارى وريجاليكم قوا صومين محمد رسول قال كبرت استحقم إنا يصوما إلى تموع يعني، سيدا يوما رواية حتى تغتسل الكساء من الجناب، وعكمل شروط حجابه ليه أن لا يشبه لباس الرجل، إن مشبه مر الحجاب كه مره, مره رجع، هدى أيشبه مره رجع، ومره ناقك مريو أي جراد حجارة كدي وتوتر ترتر، وعترس أي تام وحا رسول عليه الصلاة والسلام لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل وحا مريرا الرسول قلت عليه الصلاة والسلام قبر مرن من قشتي من مريد ورقشتي نعرشا صلى الله عليه الصلاة والله سبحانه وتعالى قولنا عضلين وحا نتعود لحديث كابدلاء المسؤد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة سبع جنات متجليات إلى هاي من علم حديث الكويت ما يمان تقيامه العاق قواليك كوالدك كراهية إنكارك شقي صيد والمرهط المترجلة المشببة بالرجال يا قوة صافية يا من يسكن دجيس رجش والديوث يا من كراهي سحمان ترالي ونقطني لما نحاق التوصد الوحيد في الوئيه إنانا يبنانيك أبو مريح يدويني شبهان مريح الرقا وعكبه شروط الحجاب كألا يشبه لباس الكافرات إن شبهن ومرض الحجاب كألا يدويني سعاني وعكام مريح الدومر كألا وعيقش الله وحينا أيضا إمام الدومر كألا ومريح قال الليل الحدان مرك وفسره ألم يعنى للذين آمروا أن تخشى قلوبهم لذكر الله عيدا قرانك وحليلا كثيرا؟ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يشتبيه بهم أن يتشبه بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية إلى هم أودى المؤمنين إنا يشبهانه كذا جاره أهما أصل كولينه أم فرع بارولينه وح جارجلي أو كذا يشبهانه جار أولينه رسولك صلى الله عليه وسلم مرخبك عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه لبشه اما لبضوء وعسى اعفرائي لمرياي رسولك روحي إن هذه مثياب الكفار فلا تلبسها مريه ومريه دارا إحا حدنين وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رسولك روحي ويدية مريه مرخبت الشيء مرخبت السلام ونصاحب اولك عمرك بهذا ما ولعب كفرتي انا مريها مريا ما رسولك هو انكري عليه الصلاه والسلام حديث كان إمام مسلم باوري من حديث عبد الله من عمر بن عمرو بن العاص شروط الحكم من شدد سدادك اي ممكن سو غبغبين دون شروط ان لا يكون لباس شعره ان لم نقم مريا كليد قبل اي كلمه يجاج او وقف كلمه اللهين لباس شعره رسولك vůli měnulebí se to في الدنيا uva, fidunia, albasanou nahoun يوم القيامة ثم chilliom فيه kýjama, summa صلى الله عليه وسلم vůli saranáma, ale jasala, tofka, kýjama, mariakelí, ule, a duněda, a arunkuji, a je lajmu vůli, a mariakelí, a mariakelí, a mariakelí, a mariakelí, a mariakelí, a mariakelí, a إنه يحب مولانا إنه دمر كليه شرودا إياه إنه رجاء كود دمر كليه ما راح شرود أبدا بعد ما خدارة بعد يكله وديه دمرت وادا بالله <سؤال> رجاء مريض وادا وياه شرودا وحكم ذا أيه أدم تلمانو شردي كلام وحيم مني دمر كليه شردي كذا كله شردي كلام وحيم مني وانه أهين سياسة ثاني عبد من رفض كليا إستقالة شرط جدوله لا عليل ما هين خفيف ما هين شرط جدوله وذاك رجيوه من بوهيليني هذا هو ربنا إنه حداد ماريا خفيفة هي ماريا شركاء كتب سن سيرابا ونمسرة سروال تحت دام وياي اورا u minku minkuje nekamu kani jsou, a děvěni sevul sevulají. Válela ho a napáchat na mědění marnou tahy, marná blána. Suválky a čemisku vynebládán. Hrduníku hlejí aí. A hladem a šelubu, ena no agar nahy. Tržbu agar dle dvojlebově těchara. Šerdýga dle dvojlebově těchara. Allaš وما تنمينا إن دا إن أغشده مريا بداهد داره وليه غهي إن صدوه داره وليه صعده صدوه إن مخيرته صدوه إن وما تنمينا صدوه وقيت فوق الله سبسنا وحارا دحنا إن استقروا وحارا نكتين يسور لحضا وحارا مريا إصبع الله وقاله وكيف أن نقول ما من كلائر الجنوب وعلى قفت مسلم في القوة الأكثر من يوم بل رسول قغت المنا إن قفك مرئه ستيدة لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم إنانو إلهي بن حريس لكوهي قيد إن حريسين العذاب أليمن أقول ليه يا هاي تعاني انتاسا كي قد بيها هبدا حجابك الفلاعين فربضنوا ليه مشارعوا من نوت المعامي إنه دور كتيل باب حدان مركي جباد عبا حيان قل يا الله مركي بحك وغلان إنه حجاب اي رجع يسلاس تناد الى يم يشان ورقي جانبك وحكم الفرايشه <سؤال> كسا ورجعان حجاب ورك وحفظ العرض وحلاليه قبل شرف دينك مو بد بادين اياه وحو كبد بادين يا اي رجو غريان يا اي دبا كمان يا اي الله لا دينتوا هدي جوري حجابك ونقابك وكذا اي في ودمع فديان اين قدعان لغما يابا ينوي تगारغما يا ابو اني تابته من هذه الكيده <سؤال> بدا سبحان الله ايه سبحانه ذلك ابنا عين عرفنا الا قرتين مديهن ان يين دمر بسر وحكرت على الحجاب وطهارة القلوب <سؤال> <سؤال> يا ذلك اظهر لقلوبكم وقلوبهن مركي لغور když se opaře, pak učiní učiní. Mana, kdyby hledání hledání, když když je to vás silný, je to. Když to vás silný, je to. Když je to vás silný, je to. Když u kamid ane měn nakari m axlach píjalku axlach ne vlastně bojíme lidí, lzejí aře hrdí kofu kouře šlo, kamar kouře nejel kouře díje, kamar pohorádějí z muquctu kávou z kávy a věnát kouře šlo. iman se na a وحان يكود عيسان سلام علي ذي لاهي رفوا أسطرا لكن إلى هاي غفتا وهموا وشيء تردو عيسان عيسان لسما كرتوا حجاب وأخلاق وأنو من مكان من أخلاق وحنا كوساو وركفتا في جبال جبنة إلى إلى شرف تالي إلى إلى رشة الدين تالي إلى إلى رشة المعموس كذي مجاذي يحط على رأيك إذا حشوكتو أما قرابين ليها كودحنا ورطين أما عدي حزكلاعيد أما عدي زوج كذي رجل منها كودحنا وعلى ثلاثه ميل حجابك علامه هويه دوار كبلسون واهبه حجابك العفيفات حجابك ففيه قطع الامطاء والخواطر الشيطانيه حجابك واحدكره شريطان او شريا معنى طمعي لي يا خواطر شيطانيه قفكي حجابين. في حجابين مركو امي نسوا دو ايها وحك دواجير مورا ماش ما قبل <سؤال> قرغ بدن ما غلا جليه بابا ديكي ما قبل ما قام ما دانا القديم باه مو هو يا من بام ماكر كر من وقد قلت حشارتي تركيا إلى السرطة ولماذا قامنا بحيث المغمين الحجاب محفظ من الحياة فلا حياة دونه وعلى وسر قلت حجابك الحجاب لأنه ما ترطل على حجابك لأنت سنة وقالت بعض الألمان الكاملين وحيشة حجابك قبل المسلمات وعوك يا ذينكم الى اليم وعوك الى اليم دون سروره دون طرمان لا صدام دون طرمان صدام فاقلبوا حجابك عوره الى سدا بني ادم قد انزلنا عليكم ولباس ذلك خير إلهي ورب سبحانه غير بني عالمه وعن ذي صدق <تصفيق> شناء مريو قرين يا عوردينا مع مريو مريم عوردينا قرين يا عوردي وحلف قتيل مامي سوى قتيل مامي سيد الله يوقفنا على كبره سبحانه وتعالى يا دمر كاهي وحيله لص عوردينا وعثركم إذا ففيه حفظ الغيرة حجاب كي وحكترة هنا سير الله إلنا يا رحيله صنع قفنا له شعاعي já vám dám, kde je čávání, kde je rozsání, kde je ilasání. Hlasíme kuchyra, nepředájí hlasa jízdy. A kuchyra hlasa, u hlasa jízdy. Země tě se idčou, tají, čávání, tají, asturantají. Říkáme jeho násilí va kučera, vá kvůt dobuduje kučera, vá kvůt ne, a šerfí mu nerali na jeho islám nevad. Hadíjislám němá jeho ilálem tají jiné, vá sajka bádá na kvůt kasiwa dny. Sida výběr Abu Químu při lahme tůl Alláh tegaalá Aláji. Mála jiné, lavo, ladin lavo, kvůt kani násilí ní, díl Sida díl náhý, díl muslim وقفت وحنانك مركز كتغ انتحا وقفت وحنانك كديرا ودية سيدا وقفت ورسولك عدد تساله بشأن استعمال المال وعاكمل وقفت الله اللهم قبر رمي من قبضه سي عبدالإمام من قبل من قبل من قبل ميودين يعني سوى شاشتين وقفت الله ايو والله ان الذين لم اثر مر خاتم سمائين كما يريدون قدر جلي لهابوري مركاسته دك وحليه سبحان الله ما بيجي واسباله يديتي صم تصاكو فرسوا في كل تجامع من غيره سعد بن معات ما وحد كيابتن قيرديسا منه والله ما خبى اركانيا كذ والله مني وإن الله لا يغافل ايات العبد بما حرمه الله الى حين وحديا كثيره اني ادومك دعان كل, كل حرمه يا وديري الى حين حرمه قبل المسلمات ديناي من بعدك او يسقوا الى غير حرم سبحانه وتعالى يا و شاك وإي هي بچای گدخنوشای یقرابلې ودن ثین انه استورناتو او څوراتو ائنه سمعای مانته دوبرکه دمبای وایس استری وایې او دغه کړي شرع او مری مری وایې وحای فدای او ورک سایل العیوب وایې یی بعض الاحيان دخول دی ودونکه لګو دا wa xakeenay in asturnaanti ay lumtay oo in fara badan kaay ka dhaxbaxay laga yaba gabadha uu weelaxsanay ina ishindu sawado يا بس عمر يسوق <تصفيق> عمر فقسيب وفسا سوقه وبحر سا ما هي وبحر على مركز مالي سسوقه تك تي مزود كيا دي حلال وتك تي سوقه هذا من محاكسي دم بيني أو إمانيا وحي مني فشلادي يعام وحي مني غيسو Fysyjen by dalem s násku su, že si rýden v fitsčaně. Subskén Sáabil a lzlápil a Aleluh a Tvratil. Tak mé a vidítej? Ad s a se Godin, Montaplý republjenc by tély op Destruzace s Javadapel a Ísí factuk. Polítává se se a nedokrotlá lássíl vásky, Hoe je ben eský úřevaná a je ما هاكوا يا سعد بس و لكن إلهي هو إيري، ومن <متحدث> يطع الله ورسوله، ويخش الله ويتقى، فرائك هم الفائزون. قف كما قل الله، إلهي هو فريج. قف كما قل الله، رسولك هو فريج. قف إلهي كبرك كذا وصل محرمتك كف وذاك، فرائك هم الفائزون. هو ركوسك Rad المسلمين تاينين دمركود يابلوودو كولازيميان إلهي و الله فريه يغ ما وافجيو ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا على النار اللهم وفقنا من القول والعمل ما تحبه وترضاه اللهم امين لا دعاء عفا وفرحمنا واصل دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان